Kijk eens, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Deel gedaan, ja, zachter die, beste collega. Gentje, het verduur, ze te naad, te beek. Het tachoer, iedereen, نادي تبيك أن تحور العين والله تبيك لو تتركوا او ترجع وتعود عند ربك اه جنات الخلود عند ربك آه جنات الخلود في, في غيابك تشتكي من يتنون المسادي في غيابي تشتكي مني وتنوح والليالي في السدود تبتعد عني وتروح وصرت خائف من ذنوبي لحظة يغضب فيها ربي وكل اعمالي تنوح وصرت خائف من ذنوبي لحظة فيها ربي وكل أغمى التور الأمان من الأمان ولا قلبي من عصير Ik weet maar Indiana